اخي الكريم ان ماده هذا الشريط مكمله للسلسله وجزاكم الله خيرا والان مع الشريط الرابع الان هذا ندعه جانبا نعم وننتقل الى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الاصطلاح فقال في حديث ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كلا وكلا فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن باب اللجوم نحن نعتبره ضعيفا. نعم واضح ايه نعم ال... حيني سبق الجرار على قولك إذا وقفنا على إسناد الآخرين نعم. لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النسيج يعني في ثمرة لكن ما هو الفرق الفرق ان هؤلاء المتاخرين صرحوا واعني الذين اتهموا انهم اذا قالوا رؤيا فهو إشارة طبعيه اولئك لم يصنعوا صنعهم ولم يقالوا فعلهم لكن تعبيرهم برويه من الناحيه العربيه يساعد هذا الاصطلاح في الواقع لانهم كما لايخطاكم رؤية للبناء للمجهول. نعم طيب كأن ال الذي يعبر بهذا التعبير يعني لا يدرى من رواه هذا الحديث اذا عادت الرواية مجهول ولو صدر هذا الثال المبني المجهول من غير أولئك الذين صلحوا هذا الإصلاح ظهر لي أن الأولين الذين لم يتحروا هذا التحري وهذا القيد. فإذا لم يكن الحديث الصحيحان فالأصل فيه الوقت في صحته لأن العمل بالحديث فرع عن صحته فإذا كنا واقفين في صحته فهو في حيز ما لا يعمل به أو المتوقف فيه حتى يأتي ما يرفع. كما هو الشأن في المصطلحين نعم كما هو الشأن فيه هذا يعني توضيح كلامكم أنه إيش الثمرة التي ستكون نعم بارك الله فيكم الله. صنيع الإمام البخاري في صحيحه حول المعلقات نعم وتحرير الحافظ ابن حجر في استقرائه للصحيح أن ما صدره بصيغة الجزم فهو ثابت عنده وأن صدره بصيغة تمريض فهو إما ضعيف وإما أنه مرضه لسبب أو آخر هذا ألا يلقي نوعا من الضوء كما يقال على أن الإسلاح مستعمل وراء بصورة أوسع قليلا من قبل الإمام النواوي وهؤلاء القوم ما لكن إيش القاعدة مفهومة عن المتقدمين كما هو شأن في المتأخرين. صحيح، لذلك قلت يعني بصورة أوسع نوعا ما. نعم. هو كذلك. ذاك الله خير. إياك. نعم. شيخنا بالنسبة للرواة المختلطين قد يعني بالتفصيل ظهر لي عدة أشياء بها يعرف الرواية المستقيمة التي في زمن الاستقامه والتي في زمن العلة، مثل أن نص إمام. مثل مثلا أن يحجب عن التحديث. هنا حالة أريد أن أثأل عنها وهي ما إذا كان تاريخ الراوي يعني تلميذ تاريخ وفاته أنه مات قبل السنة التي اختلط فيها شيخه بحثنا في تاريخه فعلمنا أنه مات قبل السنة التي اختلط فيها شيخه ومع ذلك أحدث عنه ومع ذلك هو عنه نهار. لكن بتاريخ وفاته أنه مات ولا زال شيخه مستقيما ثم اختلط شيخه بعد وفاته والعلماء لم ينصوا أن فلان هذا الذي علمنا بتاريخ وفاته أنه متقدم على الاختلاف لم ينصوا على أن روايته كانت في زمن الاستقامة فهل من ممكن أن يضم هذا إلى إليه لم ينصوا إلى صاحب الرواية المستقامة ولم ينصوا عليه؟ كيف لا؟ فالمثل هذا إذا صح التاريخ نعم هذا الخير ضروري جدا نعم إذا صح التاريخ فيكون روايه هذا ذاك المختلف اقوى من روايه شعبه وشفيان الله شخص تضون تاريخ الاختلاف تاريخ, تاريخ الوفاة إلهما في هذا الموضوع أيضا مسألة مهمة أحيانا يختلف في تاريخ الاختلاف وأحيانا يختلف في تاريخ الوفاة على قدر مثلا ما تفنت تفعيل. ومنهم من قال ومنهم قال وقائل اختلط سنة مثلا يعني واحد وتسعين وقائل اختلط سنة ثلاثة وتسعين وهكذا عند اختلاف التاريخ ننظر للأقل في التلميذ وللاكثر في الشيخ او العكس عفل يكون سؤال ظاهرا او اعيد مارا الشعن في غني ظاهر ونتأكد من صحة الغول من الهواب وهو قولي ينظر الى الاحواب احلام <تصفيق> الاحوط حتى لا يعمل بالشك اي نعم الاحوط في التلميذ اه فينظر الى الاقل قل الاقل وبالشيخ فينظر الى الاعلى اي نعم بارك الله فيك قول شيخ اه ظاهر ظاهر الياس السؤال بارك الله فيك لان هذه شيخنا تاتي تقابلنا هذه المسائل إيه. في اثناء العمل بالتحقيق ويقف الانسان فيها محترا ما يجد فيها نصا ويحتاج فيها اليكم في الممارسة والاطلاع نعم بارك الله فيك أقول أن الحاصل الذهبي له كلمة في هذا الصدد الذهبي له كلمة أنه بالنسبة للمعنى أقول الآن بالنسبة لشيوخ المتأخرين الذين يروي عنهم الخفاض، فروايتهم محمولة على الصحة حتى يظهر ما ينفي الصحة ما تذكروني شيء من هذا ذكرتم هذا حفظكم الله في حديث العجل في تمام منا. آه كيف في ترجمة أثناء في الميزان في ترجمة أسيذ بن أبي أسيذ البراج أي نعم وقال الشيوخ الذين لم يعرف فيهم جرح ولا تعديل وروى عنهم المشايخ التقار فحديثهم على الصحة إلا إذا تبين فيهما يستنكره للباحث أو المحدث هذا في رهني نعم تقولون <علي> يا شيخنا طبعا كنتم ذكرتم الحمد الله عزو الهيثمي الحديث الذي تمحزنه في المجمع ثم قلت ثم وقفت على إسناده في المعجم الكبير للطبراني فتبين أنه حسن لولا لولا أن شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكية لم أقف له على ترجمته، وقد أخرج له في المعجم الاوسط نحو سسة عشر حديثا مما يدل على انه من شيوخه المشهورين فان عرف او توبع اثر الحديث حسنون يطلخ دليلا على نكارة الديك العنكبوت والحمامة فالقيد التحسين وتثبيت روايته انما جاء بمعرفته او, أو يعني وجود المتابع له بلا لكن في فرق بين كثبت رواية الطبراني عن شيث وقلد روايته عن شيء اخر نسبيا آه فلا نستطيع ان نفرض هذا في كل شيوخ الطبراني الذين لا نعلم فيهم توثيقا يعني اذا افترضنا شيخا بتتبعنا الهزيل الضعيف الدائره بالنسبه للحفاظ السابقين حقيقه طلعنا كما ذكرت هنا على عشرة احاديث رواه الطبراني عن هذا الشيخ لا يكون الامر كذلك في شيخ اخر يروي عنه عشرات الاحاديث فالقائمة تمشي بملاحظه الفرق بين الكثره والقله من الاحاديث التي يرويها الطبراني عن شيخ من شيوخه شيخ هنا حضره الله أنت أشرت بروايتي أتضراني عن شيخه ستة عشر حديثا أشرت لأنه من شيوخ المشهورين لكن ليس في ذلك أو لا يلزم من ذلك فصريحكم بتحسيني ليس في هذا الكلام شيء جديد لأنه الشهرة آني بكلامي السابق أن الشهرة نسبيه يعني أنه وغير كلامي السابق الشيخ الذي روى أنه أتضراني عشرات هذا مشهور لكن أشهر من هذا مشهور هذا قصدي فما لست فيه أن ونحن بنرجع ونقول أنه من ما ينافي أنه نتوهم أنه هناك قواعد مضطردة قواعد مضطردة يعني لا تشهر هذا صعب صعب, هذا صعب جدا هذا بالنسبة لمن للحفاظ الذي وضعها فما بالك بالتلاميذ ما شتان شيخنا أحيانا حضركم الله في هذه الأيام المواركة التي جلتناكم بها ووردت أسئلة المصطرح هذه كررتم كثيرا قضية القرائم وما ينقذح في النفس وكذا أحيانا أقول شيخنا عن هذه القضية عبارة أريدوا أن تصححوها لي أقول لما يأتي بعض الناس ويستدركون مثلا عليكم أو يستدركوا عليكم شيئا أقول علم الحديث ليس رياضيات لي أقول لأنه كثيرا من الناس يظن واحد جاهد واحد أو لا. لا يعلم أن القضية فيها قرائل وفيها شوائد فيها شيء قد احترفت العالم أمثالكم وهاكذا لا شك ما يعلمون ذلك الله أسر هم يظنون أن الحديث حليف جامد الله أسر روتيني كما يقولون اليوم الله لا وقد أشار إلى هذا الشيخ البخاري علي بن مديني نعم لما سئله كيف تميز الحديث تعرف هذه العبارة منه نعم. من البعير الحذيف. الله أكبر. كيف تميز الصحيح من ال كما يميز من فيه. الله أكبر. إذا هنا أشياء غير مقصورة. المنساب. آه. الله. أكبر. نعم. الموضع الذي سال عنه اخونا أبو الحارث الله خيراً. هنا في ستة وعشرين وأربعمائة. أي. و, 300 و, 200. و 400 هنا حفظكم الله ذكرتم في السلة الضعيفة في الحديث خمسة وستين ومائتين وألف قلتم وفي الرواة ان يكنى بأبي سنان من رجال التهذيب واللسان جماعه ليس فيهم مدني سوى يزيد بن أمية أبو سنان كتبتم أبو سنان طيب الدؤى للمدن روى عن علي وابن عباس وابي واقد الليثي وراثقة فإن يكن هو فالسند صحيح إلا محمد بن معاذ الحلبي فإني لم أجد له ترجمة لكنه من شيوخ الطبراني الذين يكثر عنهم فقد روى له في المعجم الأوسط نحو عشرين حديثا عن شيوخ له عدة أحدها في المعجم الصغير برقم كذا في روض النظير والله أعلم في هذا ماذا؟ في هذا الزيادة يعني روى أكثر من الأحديث من الأول أي غير أيضا كذلك البيهقي يرو كثيرا عن أبي نصر بن قتادة أو قتادة بن أبي نصر أو نصر بن أبي قتادة يكثر عن هذا الشيخ مع أنه لم أقرأ على ترجمة هل من الممكن أن تجرى هذه القاعدة أيضا معه؟ ولكن أنه يكثر عنه في السنن الكبرى كثيرا إذا جمعت حديثه كانت من الكسر بحيث تطم من النفس لأن الحافظ البيهقي يعني يثق به هو كذا بل على البيهقي أولى بهذا من الطبراني لأنه هو في علم الحديث وفخ الحديث أقوى نعم, نعم. نعم. حدود الكفر والقلة شيخنا نادر أنها ما لها تحديد حد لا لا لا لا. لكن الآن فهمنا على ال <تصفيق> ستة عشر كفرة <تصفيق> هم الآن نستطعش ال كفرة <تصفيق> بعيد <باعدنا> عن <من> التحديد <تصفيق> إيه نعم الآن فهمنا نستطعش ال كفرة عايز نبارك الله فيك أوكي شيخنا هنا اذا اختلف كلامه في التقريب وفي الفتح والتلخيص مثلا في الحكم على رجل بالتضعيف والتوتيق وكذلك اذا اختلف كلامه في التقريب وفي الاصابة في الحكم على اثبات صحبة او اختلاف فيها او عدمها فهل يرجح كلامه في التقريب لانه في تخصصه وفي بابه ومستحضر كلام العلماء فيه ام يرجح الكلام الآخر وكذلك في الاصابة في بابها وكذلك في طبقات المدلسين أحيانًا يخالف كلامه في طبقات المدلسين كلامه في النكت، فيظهر بعضهم في المرتبة الثالثة التي يتقاضى عن عنتها في النكت، ويذكره في المرتبة، فيذكر في بعضهم في المرتبة الثالثة في النكت التي يتقاضى عن عانتها اهلها ويذكرهم هم أنفسهم في درجة الثانية أو طبقة ثانية في طبقات المدلسين الذين يمشى تمشى عن عانتهم، فكلامه في طبقات المدلسين معن مقدم، وكذلك كلامه في التقريب جاهن وتعديلا مقدم. وكذلك كلامه في الإصابة في إثبات الصحبة وعدمها مقدم أو هناك قراء غير هذه نعم صارك الله فيه الذي أعتقده والله أعلم كقاعد عمه أنه إذا اختلف قول عالم في كتاب من كتاب آخر فإنما يعتمد على كتاب الذي تخصص في البحث في هذا الشخص الذي يترمه ذلك لأنه يكون قد توفر لمعرفة ما قيل في هذا المترجم ثم اختيار ما هو الأقرب إلى صواب مما اختلف فيه الناس أما في كتاب أو آخر كما ذكرت آلفا الفتح مثلا أو إصابة غير ذلك فهو في الغالب إنما يحكم من حافظته وليس من تحقيقه الذي دونه في كتابه الخاص في الترجمة عن ذلك الرجل فاذا اختلف قوله في راون ضعفه مثلا في التقريب وقواه في الفتح او مثلا في الاصابه خالف ما في الطبقات المدلسين وأنا ذلك المقصود إذا خالف ما في الإصابة مثلا ما في طبقات المدلسين فهو في طبقات المدلسين بلا شك عن الشيخ النقط وطبقات المدلسين نعم ذكرتم الإصابة علقت عن النقط لا أسماء الصحابة أقصد أي في أسماء الصحابة نعم يعني كمثال طبقات المدلسين ما يذكر في أسماء الصحابة لا مثلا نحن نتحدث عن المدلجين النكت وطبقات المدلسين <تصفيق> نعم نعمق له لبعض الأحاديث في الإصابة هل يقول فيه كل المدلجين نعم إذن نحن نتميز على قوله الذي نعلم من أنه درسه دراش علمية دقيقة فيما إذا خالف قولنا آخر في كتاب آخر لا نتصور أنه قد أجرى فيه دراسة خاصة طبعا هذه كما نقول قاعدة ولكن لا نستطيع أن نطردها بالمئة مئة قد يكون مثلا من ذكره في تقريب مضعفا أو في طبقات مدلشين مدلشا قد يكون هو او الحديث ليس يعني مخالفه ما جاء في كتابين مذكورين من التقريب أو الطبقات وإنما لأنه ايضا قام في نفسه بأن هذا الحديث الذي فيه تدليج أو فيه ذلك أبو إنما هو يعني وجد في نفسه له بعض الشواهد بسبب دراسته الفقهيه للموضوع فاورده وقواه وسكت عليه كما هو أصله في كتاب الفتح المقصود إذا لم نجد نحن ما نستثني من هذه القاعدة فالأصله أن نرجع إلى كتابه المتخصص في التجريح أو في التوثيق. بارك الله فيكم فيك الله. إذن شيخنا مسألة الأصل الكتاب المتخصص والمسألة الأخيرة التي ذكرتموها يعني أعيش فهم حتى إن كان خطأا ال... يتصحح لي بارك الله فيكم لا خطأ إن شاء الله هو أن الحافظ عندما يحكم في الفاكحة أو في التلقيق على رجل بحكم قد يكون الحكم نسبيا يتصل بهذا الحديث بعينه لا حكما كليا كما في وكذلك. بارك. بارك الله فيكم أحسن شابال الحسن. الله يحفظكم يبارك يعني فيه. شيخنا حول جهالة العين نعم وكيفية ارتفاعها ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح علاء الترمذي أن الأئمة الأولين ما كان عندهم قانون مضطرد في هذا الباب إنما اول من عرف بتحديد راويين اثنين عن يرفعان الجهالة جهالة العين هو محمد بن يحيى الزهل رحمه الله ثم تبعه على ذلك المتأخرون وأفاقا أمثلا أن النبذ المديني كان احيانا يذكر له الرجل وقد روى عنه ثلاثه ويقول مجهول وقد روى عنه واحد ويوثقه ويرفعه ويريد أن يقول إن الأولين يضرون مع القرائن فبعض القرائن ذكرتها لكم يعني وذكرتهم أنها لا تصح أن تكون قرينة لرواية ابن الحفيذ أو يعني انصرات من من يتحرى في مشايخه في مشايخه وينتقي في مشايخه عندي أيضا بعض الصور أريد أن أعرضها عليكم لا أعرف الجواب فيها أيضا مثل مثلا التلميذ يقول حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا وهذا يعني متعلق بما كان في ذهن سابقا وهو أن مجهول العين هو مشكوك في وجوده هو الشك في الوجود فهل قوله مثلا التلميذ حدثني فلان في بلد كذا بسنة كذا يرفع هذا جهارة العين؟ هذا يفعله كثير طبراني في في مشايخه نعم لذلك ما يرفع هذا إلا ان وجدت خراين كما طيب ذكرنا صوره اخرى كان يقول حدثني فلان وكان قاضيا او كان غزاه وما معنى الا هذا القول نعم كان قاضيا كان غزاه كان مؤذنا وليس له الا هذا التلميذ وهذا القول من هذا التلميذ صورة لو قال وكان فقيها فهل يغبط هذا القول منه أم لا؟ ما يغبط ما يغبط لا لا لأنه كثير من الفقهات تعلمون أنهم لا يحتاجوا بحديثهم ما أعني شخص التوثيق أعني رفع جهالة العين آه. أنا السؤال لي في رفع جهالة العين فقط أيوة. هل هذه الصورة ترفع جهالة العين حدثني فلان وكان غزاء كان قضيا ما أظن في شيء جهالة العين بالمعنى القديم إيه بالمعنى الذي كان عندي. <تصفيق> أما بالمعنى <تصفيق> الذي نقصده ماذا؟ ب... أظنه أنه استلاح تعرف عليه المتأخرون. أي نعم. بأن من رواه عن فضلاً فأكثر مجهول عين مجهول حال آه. ومن انفرد بالرواية عنه واحد هو مجهول عين. أي نعم نعم. بارك الله فيك. هي بارك. شيخنا أحياناً يعني من حيث الحكم بصحبة الراوي أنه صحابي أم لا يقولون فلان له إدراك. وفلان له رؤية وفلان صحابي صغير أريد منكم بارك الله فيكم الفروق الواضحة بين هذا من حيث ألقكم بالصحبة ربما الأخير صحابي صغير قد يظهر في الصحبة لكن لا أدراك ولا رؤية طبعا الإدراك والرؤية أقل في إفادة من قولهم له صحبة لأن الصحبة ما لا يخطاكم يلاحظ فيها المعنى الرغوي وله في حدود بيقة نعم أما له إدراك وله رؤية فذلك لا يشهزم قد يكون رآه وهو قفل فغير نعم. وأدرك الرسول عليه السلام وهو كذلك لكن لا ينسحب عليه معنى الصحبة مهما ضيقت دائرتها مهما ضيقت دائرتها ولذلك من قيل فيه بانه له صحبه يعني اقرب الى ان يحشر في التصاحبه ولا يحشر من قيل فيه له رؤية او له ادراك فمن قيل له ادرك له رؤية روايته مرسله مرسله والصحابي صغير روايته متصله نعم شخنا كذلك الراوي إذا لم يكن في ترجمته إلا أنه أخرج له أبو عوانة في المستخرج أصحاب المستخرجات وكذلك الحاكم في المستدرك وكذلك ابن خزيمة ومن عرفها بأنه ليس في التحري أو في الوفاء بشرط الصحة كما حدث من صاحبية ما فيه توثيق إلا أنه من رجال أبو عوانة في المستخرج أو رجال أبو نعيم ما شك أننا لابد من أن نفرق بين مثل أبي عوانة وبين مثل الحاكم لأننا مع دراستنا للمستخرج لابي عوانة ودراستنا للمستمرق نجد هناك أولا طبقة الأول أعلى من طبقة الحاكم ونجد ثانيا لان الحاكم يروي عن بعض الشيوخ ممن لا يثق بهم ولا يفتح بهم وفي ما في ذهني في هذه الساعه ما اجد أثراً لمثل هذا فيما درست من أسانيد المسخرج نئب أريد من هذا كله ان أن نرفع من شأن أبي عوانة وأنا ولا نقرونه مع الحاكم في متباتل والشخص الثالث ذكر ثمن معهم مع الحاكم قلتنا ابن خزين وابن حبان ابن خزين من عام مثلا على الضياء في المختارة وكل من عرفة وابن جاروت في المنطقة كل من عرفة أنها عندها شيء من الانتقاء وإن لم يوصف آه... نعم لكن ليسوا كلهم سوائل. إيه أريد أن أعرف. إذا كنت تريد أن تعرف حُقّد كذلك ونحن معك ولكن ينبغى تحديد السؤال. فتريد أن تعرف بالضبط ماذا؟ أبي عوانة. واحد نعدهم واحدا وتعطيك في الحكمة فيه. هذا واحداً واحداً يكون أولى الموضوع. أنا أقول بالنسبة لأبي عوانة. لا أتردد في القبول ما يرويه عن شيوخه ذلك هو الشأن تماما كما نقول بالنسبة لمسلم والبخاري يعني أصحاب الصحة الذين لا نعرف عنهم تساؤلا يجعلنا لا نركن الى اخراجهم، لبعض شيوخهم لا نحن لا كان عليهم لاننا ما عرفنا عنهم شيئا من التساؤل وبهذه المناسبه وارجو ان لا انسى ان اصابني في الجواب اريد ان اذكر ان بعض المحدثين اليوم والمتعلقين بهذا العلم كثيرا ما يقولون بجهاله راون لأنهم لا يجدون له توثيقا إلا من مثل بالحبان مثلا بينما هم يعلمون أنهم مخرج له إما في البخاري أو في مسلم فلا يعتبرون إخراج هذين الإمامين لهذا الراوي الذي لا يجدون فيه توثيقا صريحا لا يعتبرون إخراج البخاري ومسلم له توثيقا هذا خطأ لا شك. آه. لكننا لا نعامل الآخرين لهذه المعامله إذا ما عرفنا منهم التساهل ابوه وانا هذا نصفه مع من نصفه مع المتسائلين وهو قد وضع كتابه استخراجا على الصحيح لا انا ما عندي هذا المعنى في ذهني ابدا وانما اصفه مع الامام مسلم نفسه وكما نوع نتعامل مع مسلم نفسه أن نقعد أن نعتمد عليه وعلى من خرج له إلا إذا ثبت لدينا شيء الصريح يحول بيننا وبينه الاعتماد عليه في من أخرج له في طاهرين. كذلك أتعامل مع أبي أهوانا وبمثله الإسماعيلي والبرقاني وأبي نحن نعم الذين اشتلموا الصحب طيب ليس تصار في هذا الباب ذكروا في فوائد المستخرجات أنه أن الرجال الجدد أو الرواه الجدد الذين يأتون بهم فيما بينهم وبين يعني الرجال الصحيح فذكر الحافظ أنه يكون ذلك توثيقا لهم فإذا لم نجد تعديل لهم فهذا كاف في التعديل إلا أنه في موضع آخر تراجع عن ذلك وقال لا يلزم من ذلك التوثيق لأن همهم العلو فحيثما واقع لهم من أي رجال أخرجوه دون النظر في هذا كلام أيضا للحافظ في النكت عن كل حال هذا يمكن أن يكون بسبب اختلاف الاجتهاد لكن أنا لا أجاد أقول الأصل الاعتماد الأصل الاعتماد بارك الله فيك طيب الضياء في المختارة من يعني الحديث موجود وما نجد إلا أنه أخرج له الضياء هو معروف بالتساهل بلا شك يعني وإن كان الحافظ الذهبي كما تعلم يجعله خيرا بكثير من مستدرة الحاكم وهذه حقيقة لكنني أرى أنه يشدك المجهولين ويختار لهم من الأحاديث ما يريده من المختارة نعم شخنا في, في نفس هذه المسألة أسمع بعض طلبة العلم يقولون إن هذا الرجل يعدل أو يوسق في هذا الحديث لا في حديث آخر فلعل الأب أعوان انتقل له هذا الحديث وأخرجه ولا ولو روى حديثا آخر على خلاف الذي أخرجه هذا ما أخرجه له كما يتكلمون أحيانا كما تفضلتم أن إخراج البخاري وإخراج مسلم تعديل وهذا نص عليه الحافظ أن إخراج البخاري وإخراج مسلم تعديل وأيده الصنعاني وقال كأن البخاري عندما يخرج الحديث كان يقول فلان عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط وهكذا بعضهم يقول هذا فقط في الحديث الذي أخرجه إذا لم يكن هناك توفيق في الرجل ولا تعديل إلا مجرد أن البخاري أخرج له فإن ذلك خاص سبحانه قال في الشيخ الذي أخرج له في الشيخ الذي أخرج له ومن رواية التلميذ الذي روى عنه وفي المتن الذي روى فقط دون أن يتعدى إلى, ذلك إلى غير ذلك الأخوال كما تعلم في المتقدمين كثيرة فما بالكم في المتأخرين ثم ما بالكم فيما في من لا يحشر في المتأخرين يعني هذا التفخير الذي نقلته عن بعض طلب اليوم من أين جاءوا به ما هو إلا مجرد خواطر تخطر في بال احدهم فيطرحها كأنه وحي السماء. ليته يقول لعل الأمر كذا لعل الأمر كذا انما يقول لا هذا في من روى عنه فقط في هذا الحديث. من أين به لعلهم يعني ونحن أيضا نجابين في العلة يعني مثلا ما يذكره الحافظ وغيره إن البخاري ينتقي ومسلم وأن مسلم رحمه الله ينتقي من حديث الشيخ فإخراج مثلا بعض الأحاديث كما هو معروف الصحف أخرج اتفق على بعض أحاديثها وانفرد كل منهما ببعضها والبعض الآخر ما أخرجه يعني ممكن مثالتي يقول لك من داب الانتقاء لا من داب أنهم مشترة الافتعاب خيب <تصفيق> <تصفيق> هذا إذن نقبل لما عليه عدم الحديث إذا ما سلموا بالأصل الذي قيل في حق الصحيحين فبلا شك أن, أن قولهم يكون اطلاده صحيحا لكنه غير صحيح في واقع نفسه لأنه يخالف لأنه يخالف ما عليه علماء الحديث اريد ان اقول اذا كانوا هم ينكرون هذا الاصل الذي نحن نقيس عليه ما هو الاصل انما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فمعنى ذلك انه او انهما وثقا بهذا الذي أخرج له اذا سلموا معنا بهذا فعليهم ان يسلموا بما يمكن ان يلحق بهما واذا لم يسلموا بهذا الاصل الذي هو الاقوى فبالاولى ان لا يسلموا بما الحق به لكن نحن نقول قولتنا السابقه انه لا يجوز مخالفه علماء المسلمين في اي علم من علوم الشريعه اذا ما اتفقوا على نحو فليس لنا أن ننحو نحوا آخر شيخنا هنا ما قال للذهب مشهورة في الموقضة وغيرها يقول ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ فلا يجتمع اثنان وهذا هو موضع الإشكال الذي أسأل عنه فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة مع أننا نجد كثيرا من الثقاث والضعفة قد ربما أن تسعة وثقوا وتسعة ضعفوا وترجح قول المجرحين أو العكس فايش المقصود بعبارة الحافظ الذهبي يعني أنه لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولنحن نرى الاختلاف كثيرا وأن ترجح أحد الجانبين هو لا إخلاق برد خلق أنه مثل هذا الاختلاف الذي نفهمه نحن متأخرين هم له أفهم <تصفيق> نعم واضح وفي علالة فوالهم اوضح وفي علالة الإشكال كيف ولذلك ما ينبغي أن يدور في أفكارنا بأنهم يخالفون هذا الأمر الواضح لدينا نحن نعم. فضلا عنهم لديهم هم يعني واضح اوضح من الشمس في رفع النهار إذن ينبغي أن يحمل على معنى غير هذا المعنى نعم. أنا الذي اراه أنه ما, ما اتفقوا على تضعيف ما ايش اتفقوا على مين على تضعيف ايش راوي تضعيف ثقة ولا توثيق ضعيف ما في اتفاق على هذا ان في هنا ما, ما اتفق على تضعيف ثقة في الواقع تضعيف في الواقع حقيقة نعم إلا وقد قيض الله من يبين أن الأمر على خلاف هذا. لا بارك الله. خلال. لا جزاكم الله خير. هي. نعم. شاء الله. هذا خوف إثنان وهو يفضليه موضوع الإشكار عند أخينا عبد الحسن. ألا يقال إن هذا من استعمالات الأرب كما قالوا لا يختلف فيه إثنان ولا ينطروا فيه عنزان يعني من باب التنزيه لهم على مخالفة شيء نفس الأمر كما ذكر في الأخير. هذا هو يعني بيانه ما ما ذكر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ممكن نعم. لأن المقصود هو المعنى وليس اللغة نعم فيقول الحضر ذاهب رحمه صح. الله فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة صح. صح. صح. صح. من أول قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى صح. صح. صح. لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة هذا هو أنا ظهر لي كلام الشيخ الأول بخلاف كلام أخينا علي الأخير كلام أخينا علي أن في جانب غير الذي ذكره الشيخ الذي ذكره شيخنا يقول ان الله سبحانه وتعالى لن يترك هذه الأمة على ضلاله فإذا يعني لا يكون اثنان على توثيق ضعيف إلا وقيد الله سبحانه وتعالى من يبين أنه مخطار لكن أنا ما أظن أن أبو الحارث يعني خلاف هذا لكن لا هو بخلافه قال يقول هذا مثل من يقول لا لا يختلف اثنان على هذا الأمر قول لا يختلف اثنان ولا ينطق عن ذن في هذا الأمر وكانها مساله اتفاقيه تكلمنا حينها بالحرج في باب غير هذا شيخنا او هذه عباره نقول يعني عرفت ذهب الشيء وهو ان انه قد شرح هذه العباره احد علماء الجزائر اسمه الشهاوي في تعليقه على الاعلان بالتوبيخ ل الاعلام اه لعيب توبيخ المخاوي فذكر فيها الشيء الذي قلت الآن، يعني نقل عنه، لا. فهذا يعني من باب إنه تفسير أحد أهل العلم أو كذا، ووو و... مقصود العبارة فيما أفهمنا ومنها استدل تأييد لقول شيخنا، هذه عبارات نفسها ما إيش المقصود؟ لا يظهر شيخنا أن كلامه يوافق كلامك، طيب ننتقل إلى غيره، شيخنا هنا سؤال ذكر بعض أهل العلم أن المرسل الصحيح إلى مرسله. أقوى من المسمد الذي في سنده ضعيف. ودليل في ذلك أن بعض عن العلم احتج بالأول وهو المرسل الصحيح ولم يحتج بالثاني. فما نخذكم لهذا، بارك الله فيكم. ما عندي نقد. لا علي أنو موافق. موافق. نعم. طيب. شيخنا في تعريف الحديث الصحيح هو الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. ولو رأينا في الشدود هو أيضا نوع من العلة فما يقف الباحث على الحديث كونه شادا على كون الحديث شددا إلا بعد جمع الطرق فلماذا أفرد الشدود في التعريف ولماذا ما قال ولا يكون مضطربا ولا يكون مقلوبا ولا يكون معلا يعني بالإضافة إلى هذا فالشدود خاصة خصة لماذا مع أنه من جنس العلة التي أيضا مشترضة هل هذه الكلمة زائدة في التعريف وحشو لا حاجة له او لها معنى مقصود عند العلماء وان كانت من جنس العلل بارك الله فيك وانا اخاكم فيما أعتقد لأن هناك امور وخصوصة العلل عامه والشذوذ جزء من العله لكن يبدو ان المقصود من سؤالك لماذا خص الشذوذ بالذكر نعم دون بقيه الاجزاء الاخرى من الاضطراب والقلق بلى ذلك لان الشذوذ مختلف فيه كما تعلمون وعطفنا على بحث سابق جرى حول زياده الثقه مقبوله ولا غير مقبوله فما يسميه بعضهم بالشذوذ هو يسميه زياده الثقه وهي مقبوله ولذلك في علم الصلاه وضع هذا الخير تنبيها الى منخالفه من يقول بان زياده الثقه مقبوله يعني يخالفون بذلك جمهور الفقهاء والأصليين وبعض المحدثين الذين تابعنهم على هذا بارك الله فيك. ما فيكم طيب شخنا في تفسير الصحابي وقفت على كلام لكم تقولون لا حكم الرفع هل هذا بالإطلاق أو ما إذا كان في سبب النزول أو مما لا يقال بقائي نحن ما نقول بالإطلاق نحن نبع أولا وشروفا بارك الله فيك. نحن نقول إذا كان صح السند بقول ما عن صحابي ما وكان هذا القول لا يمكن أن يقال بالاجتهاد أو بالرأي وإنما ضابطه التوخيف حينئذ نقول هو في حكم الرفع ومع ذلك نحن نضع لهذا القيد قيدا آخر فنقول أنه لو كان هذا القول لا يقال عادة من والاجتهاد، لأنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها. نشتبه أنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليين. نعم، أن يكون من الإسرائيليين. آه. هذا في أقوال الصحابة عمّاً أو في التفسير. عمّاً عمّاً عمّاً. والتفسير من جملتها والصحابة جزء منهم. بارك الله فيك. فيك. شيخنا يعني رأيت شاهدا لما يقول أبو الحسن. ولعل فيه ايضاحا لجوابكم احسن بالنسبه لصحابه عامه او في في عم مثل. عم مثل. والتفسير من, جملة. من جملة. بارك الله فيك شيخنا يعني رايت شاهدا لما يقول أبو الحسن ولعل فيه إضاحة لجوابكم أحسن. في السلسله الصحيحه المجلد الثالث آه. آه. تفسير سريه هل أحسن. أحسن. آه. آه. في سوره مريم الثري فتقولون شيخنا اخرجه محمد بن عباس في حديثه حدثنا فلان هذا الاسناء جيد لكن اخرجه طبعا اخرجه مرفوعا عن البراء مرفوعا تقولون لكن اخرجه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن ابي اسحاق قال سمعت البراء فذكره موقوفا قلت وهو اه لكن تفسير الصحابي للقرآن له حكم رفعي كما قرره الحاكم في مستدرك لا فيما وقد روى عن ترجمان القرآن ابن عباس من قوله رواه ابن الجرير وغيره. والحديث خرج الطبراني ذكرتم طريقا اخرى. ايضا مرفوعا. ثم قال الطبراني لم يرفع هذا الحديث عن ابن اسحاق الا ابو سنان سعيد بن سنان قلت وهو صدوق له اوهام احتج به مسلم. لكن الصدفي معاوية بن يحيى ضعيف وبقية مدلل، وقوله لم يرفعه إلا أبو سنان فبحسب ما وصل إليه وإلا فحديث الترجمه يرده وله شاهد حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السري الذي قال الله عز وجل جعل ربك تحتك سريا نهر أخرجه الله لها لتشر منه. خرج القبراني الكبير بسنة ذحن ابن عمر قال الاخره وهذا استاذه ضعيف لضغط يحيى بن الله وهو الباب لطي وشر منه شيخه أيوب بن نهي ولعله لذلك اتصرت كثيرا عليه في اعلاله الحديث له وفيما قبله غنية عنه والله اعلم فيبدو القضية شيخنا ايضا تدور مع القرائن يعني لم يقبله استاذنا فقط هابا الحسن انه مجرد تفسير الصحابة للقرآن كما قررون حاكم ولكن هناك شواهد أخرى الذي أدخل علي الإشكال عندما ربطوا الكلام كما قرروا الحاكم الحاكم يذكره المستدرك بإطلاق بلعب. دون هذه القيود نحن مقيد. <تصفيق> بارك الله فيك. طيب شيخنا هنا قال بعضهم في حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت مدلة من الطبق الثالث لكن تقبل عنعنته إذا روى بواسطة عمن أدركهم مثل ابن عباس وابن عمر مثل ابن عباس وابن عمر فالسؤال ما نصحت هذا في حبيبنا ثابت، ثم هل يقاس عليه كل مدلس يروي عمن أدركه بواسطة هل في نفسي في مثل هذا سؤال؟ إذا كان المدلس رمي بالتجنيس عن طبقة معينة عن طبقة معينة ثم روى بتدليس أي بالعنعة أيضا عن طبقة دونها فنسلك في ذاك عن عنته كما ذكرتم في الحسن البصري والصحابة والتابعين. أو هذا من كلام صدر الله وياك. ما شاء الله. طيب شخنا في مسألة الشراء اتحاد المجلس هناك. من أهل علم يتكلم في هذه نعم لا قيمة لهذا لا قيمة لهذا بل للترمذي رحمه الله في العلال الكبير كلام يدل على أن افتراق المجلس دليل على أن الشيخ في تحديثه للجماعة أولا من تحديثه للفضل هذا في العلال الكبير للترمذي اللي لترجح عندكم شيخنا في المعلقات التي في البخاري التي هي بصغة الجدل حول معلقات البخاري وكلام الحافظ ومن قبله ابن الصلاح بأن ما كان منها بصيغة الجزم هو صحيح إلى من علقه عنه هل بالممارسة والتجربة ثبت لكم صحة هذه المقالة أو وقفتم على ما ينقض هذا العموم أو يخرمه وإن كان نادرا ليس في ذلك أني وقفت على ما ينقضه ما شاء الله ولكن ليس كل ما جزم ما يكون صحيحا نعم هذا معلوم لذلك بارك الله فيك يعني تكملة لما سبق أن اجبتم به حول الفرق بين المرسل الصحيح مرسلا والمسند الضعيف وقويتم قول بعضها العلم بأن المرسل الصحيح اولى من المسند الضعيف هذا أيضا استفاد به في مسألة سابقة قد مضى والاستشهاد بالمرسل إذا كنا نستشهد بالمسند الذي فيه ضعف وذا ويعني والمرسل الصحيح قد حجى ببعض العلماء من باب أولى هذا يضاف إلى كلامكم الأول في الرد على بعض المعاصرين أو بعض الشباب الذين يلفون باب الحسن الغير نعم. بارك الله فيكم فيكم بارك الحضر بن حضر يقول لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين وأحدهما هل هذا كلام صحيحنا ليس في لا ينشى بصحير تواخذ بارك الله فيكم التلخيص هذا من خميع البخاري <تصفيق> <تصفيق> التلخيص الحبير هل الحافظ فيه شرط فيما يريده من أحاديث ما علمت عن... لا أنا بس وقفت على كلامكم الذي هو أخطاءه كثيرة في التلخيص حتى ذكرتم أنكم ترجحون أن هذا كان من أوائل أعماله نعم لا, لا عليه فأرشقنا الإمام أو العالم إذا كان له كتابان مثلا واحال في أحدهما على ما فصله في الآخر هل يدل ذلك على أن المحال عليه متقدم والمحال فيه متأخر قد وقد يعني ليس لازما بارك الله فيكم وفيك بارك آمين وإياكم. هل عدم العلة هو الأصل؟ كما أوضح سؤالي هناك كلام ذكره الحافظ السخاوي في فتح المغيث قال هناك ذكر كلام ابن الصلاح بأن ابن الصلاح قال إذا صح السند فالحديث صحيح باعتبار الشروط الثلاثة الإيجابية اللي هي الاتصال والعدالة والضبط قال فالحديث صحيح لأن عدم العلة هو الأصل في الأحاديث فللحافظ السخاوي نقض هذا في فتح المغيث بأن هذا استرواح وهذا خلاف الشرط الذي هو مصرح به في التعريف ولكن الحرص هو أيضا هناك ما يتعقب عليه بأن الحديث إذا استجمع الشروط الثلاثة حقا خلاف الشرط يعني الشرط الذي هو لا يكون معلم في شرط الحديث صحيح ولا يكون شاردا ولا معلنا فقالوا إذا كان عدم العلا والأصل فلماذا الشرط في التعريف قال يكون معلنا إيش الراجع عندكم شخنا في هذا أنا ما رأى هذا جوابا قويا هو إذا أردنا توضيح هذا الشرط ليس المقصود به أن لا يكون معللا أو شاذا في الواقع وإنما في علم الباحث في علم الباحث ولا يتأتى له هذا العلم إلا بعد جمع الطرق ولكن هل يتأتى في كل باحث جمع الطرق وفي كل حديث؟ الجواب ولا يخال ولماذا شيخنا فرقوا بين اسناد صحيح وحديث صحيح عروف هذا هذا اسناد صحيح يعني اسناد صحيح كل تعرض للعله اذا سمحت تفضل وقولهم حديث صحيح هذا يعود الى صلاح القائل ليس هناك صلاح عام ومسلم به لدى جميع الناس ولا مالك ما يؤمن نعم ليس هناك اصلاح عام مسلم به لدى جميع الناس بالنسبه الى مساله اثبات صحيح حديث صحيح لا بالنسبه للصحيح حديث, حديث صحيح حديث صحيح يعني انا تذكرني بسؤالك بان هناك من يقول لانه حديث صحيح اقوى من قوله اسناد صحيح نعم. هذا قد يكون الامر كذلك لكن ليس عند عموم الناس لأن هذا ليس صناعا عاما لكن حتى لا نذهب بعيدا عن البحث الذي نقلته عن السخاوي قلت اخا حينما وضعوا الشرط أن لا يعلم ولا لا يعلم ولا نعم. هذا بالنسبة للواقع وليس بالنسبة للباحث لأنه ليس كل باحث يستطيع أن يلم وأن يجمع طرق الحديث كلها بحيث أنه يصبح ليقول هذا الحديث يستحيل أن يكون له عله أو أن يكون فيه شذوذ هذا غير ممكن أبداً نعم. لكن المقصود حظ الباحث أن يتحرى في حدود استطاعته حينما يحكم على حديث ما بالصحة أن لا يكون له عزة أو أن يكون فيه شذوذة وحينئذ أنا ما أرى شيئا مما يعني استشهلت من خلاوت السقاوي أو ما نقله السقاوي ف... لأن يعني يظهر لي انا قوة ما ذهب اليه التخاوي خلاف ما ذهب اليه ابن الصباح الذي قال إذا تجمع الحديث الشروط الثلاثة فهو صحيح لأن عدم العلة والاصل فيقول حضر التخاوي ولماذا اشترطوا الا يكون معلم بالصحيح فلو فلو كانت العلة يشترط انتفاؤها ما كانت شرطا تاسيسيا أو قيدا تأثيثيا يحترز به عن المعلم بال بالتعريف. أنا أعرف الجواب لماذا؟ أليس في الرد؟ ذكرتم في الجواب السابق على أن المسألة ترجع إلى كل باحث واطلاعه وإلمامه. وهو باعتبار ما وصل إليه الباحث يعني له أن يحكم بالصح. نعم. وعما الواقع أمر آخر فقد لا يتأثى لأكبر الحفاظ وهذا. بارك الله بي وهذا هو الواقع في كل بحثات وتصحيحات أين تحليل شفنا حفظكم الله في بعض الكتب أحيانا أقرأ يعني يجعلون الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة 300 وفي بعضها سنة 500 فما هو الراجح عندكم في هذا الذي يبدو الله أعلم هو الأول لأنها هي القرون الثلاثه المشهوده بالخيريه اما ادخال الخامس فغير وارد اطلاقا بخلاف الرابع فهناك احتمال لانه جاء ذكر القرن الرابع بعض الروايات لكن اكثر الاحاديث على الوقوف عند القرن الثالث ولذلك هذا يقطع به اما الرابع فيحتمل اما الخامس فلا تخنى حفظكم الله معلوم الخلاف الذي بين أهل العلم في تفسير جمع الإمام الترمذي بين الحسن والصحة في الحديث الواحد على أقوال متعددة ولا شك أن الخبرة والممارسه لها دور كبير في ترجيح أحد هذه الأقوال فمن الذي ترجح لكم حفظكم الله لا شيء, لا شيء. ما شاء الله أيضاً هنا سؤال في قول الصحابي كنا نفعل كذا بدون إضافة هذا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام هناك من يشترط في حكم الرفع أن يكون كذا ويعني مضافا وهناك من لا شرط هذا الشرط فما هو الراجح عندكم في هذا؟ الشرط لا غن لا غن لا ماذا؟ كقولهم كما مضى معنا في جلسة سابقة. قول الصحابي من السمنة كذا فهو هكذا أيضا. ما رقي نفس المعنى. نعم. ما رقي الله, بارك الله. بارك. من ناحية شخنة تدليس التسوية كان المشهور عندي أن المدلس تدليس التسوية يسقط ضعيفا أو صغيرا. إلا أن الرأي الحاضر في النكر قال لا خصاصة للتسوية بإسقاط الضعيف فقد يسقط ثقة. كما أسقط هشيم أه... أسقط مالكا وهو ثقة م. فقال الحافظ لاختصاص للتسوية بإسقاط الضعيف م. فقد يسقط ثقة كما أسقط هشيم المالكا أه... يحضرك المثال هو الجزء الثاني 21 و 600 في هذا بعض النقص يعني؟ لا ممكن لو أن النقص موجودة ممكن نفع لك يعني هشيم لم يدرك مالكا هشيم حدث ما أذكر الآن يعني مالك هو ما أنا ما عندي فكرة سابقة عن هذا النوع وإن كنت لا أستبعد لممارستي أن يكون تدليس التسوية أشمل من أن يسخط الضعيف فقط لكن أنا وقفت عند هذا المثال كنت أود أن أنظر يعني أسلّد نفسه، أليس؟ لا على التسوية شيخنا. بلا. لذلك موشيمن... لذلك هذا جاء أم... أن هذا. جاءوا رأي خالد. المشهور أن الشيمان ليس من مدلسي التسويه عدنا هؤلاء. وعد هو شيمان في من يدلس تدليس التسويه بهذا المدى. لذلك ينبغي أن نطري على أسلّد نفسه، لانه الحقيقة أنه شيمان كما قال. أخون أبو الحارث زول الخيرا، هو موصوم بالتديش المعروف يعني ليس تديش التسبيح، هنا في شيء جديد في الموضوع، ولذلك لنتثبت لابد من الوقوف على الخندل. والله تفسر ذلك يقول إن تديس هنا لعله ناشئ من سونه مدلسا، فلا فرق بين أن يسقط ثقة أو أن لا يسقط الثقة، إنما يسقط غير الثقة. فمن هذا الباب لعله أو لعله اشتهر حتى لو اشتهر لأنه مدلس إنما أتي من باب أنه لا تقبل لا تقبل روايته حتى لو أثق الثقة لأن التدليس من حيث هو لا ينبغي أن يقبل به المدلس هذا اللي يختصر في البال والله أعلم هذا الجواب يصلح للتدليس للصلاة عامة ولا أنت تعني هذا من هذا لا هو تدليس من حيثه تدريس تدليس أو تدليس فيه يتناوله هذا لكن انا أقول يعني هذا المثال الذي ساقه ابن حجر رحمة الله عليه إنما هو من هذا الباب يعني أنه لا يصلح لأن يكون لأن يكون حتى لو كان المسقط ثقة لا ينبغي أن يقبل من حيث هو. وهذا وإن كان يتناول النوعي من هذه كقضي عام يعني نعم. هي كذلك أي نعم هي كذلك. على كل حال هو ذكر <تصفيق> رواية <تصفيق> المثال. المثال الذي يعني أسقط فيه مالكا والمثال الذي ذكر فيه مالكا هو نفسه <تصفيق> يعني <تصفيق> سند على الوجهين <تصفيق> الملك أسقطه قال ومن هنا يظهر أنه لخت صفر لتجلس سوية بإسقاط الضعيف ولكن قد يسقط ثقة ومن هنا عدا شيئا من من أهل هذا الصين. لكن هنا يا ابو الحسن يرد السؤال ما ثمرت هذا الخبر في تعريف تدريس التسويه إيه وما ثمرت الصراحة. وما ثمرت هذا التعريف فقط مساله في صحه, القي... في صحة الحد او, أو عدم صحته فقط لانه مثلا اذا أتينا الى المدلس المشهور بمثل هذا التدليس المعروف عندكم وهو الوليد بن مسلم الدمشقي فاذا كان معروفا عنه انه كان يسقط شيخ الشيخ الضعيف هل النسخي بهذا الوصف ايضا شيخ الشيخ, الشيخ ضعيف مسبوبا انه يدنس التسويه لا هل نقول ايضا قد يدلس الشيخ الثقه لا ما نصي الا اذا ثبت هذا عنه هذا هو م. طيب لكن هو فقط يعني لما كنا نعرف من تجل هو إسقاط راو ضعيف أو صغير بين ثقتين ثبت لقاء كل منهما الاخر الآخر فلما وقفت على هذا النص قلت إذن هذا التعريف يعني إما أنه يقيد او كيف يفهم كلام الحافظ مع اطلاق على كل حال إذا ثبت هذا المثال فيكون نادرا يكون نادرا والنذرة هذه هو سبب أنه لم يذكر في التعريف المعروف عن أصول أصول الحديث بارك الله من لا والله هذا من, من البحث الذي يختص به بعض حفاظ الحديث كذلك الذي <تصفيق> كان يسمى بحق في زمانه وإلى اليوم لأنه أمير المؤمنين في الحديث شيخنا هنا في هذه الساري ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة محمد بن إبراهيم السيمي أن الإمام أحمد وغيره قد يطلق النكارة على تفرد الثقه إلا أنه قال في النقد قال لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضض يعضده. إذن الكلام الأخير هذا عندما يقول بحيث لا يكون المتفرش وزن من يحكم الحديث بفتحة غير عظم يعدده هذا في فهم على هذا هو يعني وصف الضعيف الذي لا يحتج به وحده أو الصدوق الذي لا يرتقي إلى الصحة إلا بمتابع فكيف يكون هذا مع قول الأول أن الإمام أحمد والبرديجي وربما ايضا عبدو حيما ويحمد سعيد القطان وجماعة ممن نطلقون التفرد على همنا نطلقون النتارة على تفرد الثقة وإن كان صحيحا أنا أرى والله على أن الإمام أحمد وامثاله إذا أطلقوا لظة منكر على حديث رواه ثقة عندنا فيكون عند هذا المطلق فيه غمز في هذا الثقة يعني ليس من الضروري أن يكون ثقه حتى عند ذلك الذي قال في حديث الثقه عندنا ان حديثه منكر يعني مردود يعني نعم وأنا اذكر او بهذه المناسبه الحديث الذي اخرجه الامام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله المنصاري. انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا سوره من القران قال اذا هم احدكم بالامر فليستعير لله فليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك إلى اخر الحديث المعروف ان يرفع من لا يخلي ركعتين من غير, غير نعم الشاهد ان هذا الحديث قال فيه الامام احمد انه منكر وفيه رجل اسمه عبد الرحمن بن الموال لعلكم تذكرون هذا فهذا في ترجمته ذكروا عن الامام احمد انه قال في حديث هذا انه حديث منكر انا أرى أن الجمع بين القولين هو أنه في الوقت الذي عرفنا أن الإمام أحمد يقول كما ذكرنا في جلسة سابقة فأظن هذا جيدا أن من إصطلاحه أنه يقول في حديث الراوي الضعيف إنه حديث منكر فإذا ما أردنا نجمع بين هذا وبين هذا فلابد أن نلاحظ والحالة هذه أن الإمام أحمد قال في رجل ثقه عندنا او عند غيرنا من, من سبقنا من الحصال فذلك يعني أن الأمر عنده ليس كذلك لابد ما يكون فيه نوفة او يكون فيه غمز من حيث الحوض على الأقل هذا الذي يبدو لي والله كما فعلتم في حديث يزيد بن خصيفة في الترويح هذا لمخالفته محمد بن يوسف نعم تذكرون شيخ نعم صحيح, لا صحيح لا هنا بارك الله فيكم سؤال حول ما يذكره المحبان في كتابه الصفات احيانا عن بعض الرواه فيذكر الراوي ويقول روى عنه أهل بلدي او روى عنه الكوفيون أو البصريون إذا كانوا كوفيا أو بصريا ويبحث الطالب العلم الأوائل في الكتب أهل العلم الأوائل ما يجد إلا راويا واحدا فهل قول ابن حبان يرفع جهالة عينه أو نبقى على ما وقفنا عليه من الروا من في الكتب من ذكر راوي واحد وقت عنه ما نبقى وإنما نزيد على هذا نستفيد من كلام من ابن حبان أنه ذكر جماعة من الكوفيين أو الواسطيين أو المبغدادين أو ما ذلك فيضاف هذا إلى ذلك الراوي الذي صرح به بعض المتقدمين مثلا كالبخاري وابن أبي حاتم لكن ما تطمئن النفس من بأن هذا الراوي هو ثقة في نفسه كما يوحي بذلك إيراد ابن حبان إياه في ثقته وانما بلا شك هو خير من ذاك الذي يذكر ابن حبان أو غيره أنه روى عنه فلان نعم وإبهام واج... هذا الجمع ما يضر ما يضر لأنه ما نفتج بهم لنوثق وإنما لنرفع جهاد العينية نعم نعم طيب شخنا بارك الله فيكم أيضا في شروط ابن حبان في إدخاله الرواة ثقات في كتابه قال الشرط أن يروي عن ثقة وأن يروي عنه ثقة وأن يروي منكر هذا أنا... شرط سطر ولم ينفق طيب شخنا حتى لو نفذ هل كون أن الراوي الذي هو لا يروي إلا عن ثقة يروي هو عن ثقة ماذا يفيده؟ ممكن أن الكذاب يدعي الشيخ عن ثقة بلا, بلا. بلا. لكل حال يعني هو الأهم من أنه يشكرت ولم يؤكد لكن هذا أيضا موارد نعم. نعم كذلك عندما يقول ويروي عنه ثقة هذا غير كافر أيضا مجرد أن يروي عنه ثقة والشيء الثالث كونه أنه لا يروي منكرا ما يعني ممكن أن الراوء المقل يروي حديثا واحدا ولا يكون منكرا شرط الكفرة وكي. إذن شروطه كلها فيها يعني مناخش حلام بارك الله فيه طيب في تعريف الحاكم للشذوذ. الحديث الشاذ عند الحاكم الناسبوري أبا عبد الله رد هذا نعم رد لكن أردت أن أسأل عن أمر وقفت على كلامي في كتاب معرفة علوم الحديث الشدود عنده ذكر إذا كان في الحديث علّة ولم يهتد إلى سببها فيسميه شاذا بمعنى أن الشدود عنده إذا لا يعني أن يتأكد أن في الحديث علة ولكن ليست على طريقة العلل التي يمكن أن يعبر عن الناطب فعند ذلك يقول شاذا يقول إنه شاذ إذا كان فيه علة لم يستطع أن يصل إليها كما يصل إلى العلل الناقض يصل إلى معرفة علة الحديث ففي هذه الحالة يقول شاذ وكأنه يقول فيه علة على خلاف طريق الإعلام هذا كلامه في معرفه علوم الحديث بالرغم انه أنه في المستدرك يقول وهو شاذ بمرة حديث صحيح شاذ بمرة آه. ما نبين هنا هذا هذا تأويل لكلام الحاكم لتسليف تعبيره يعني الحديث إسناده في الظاهر صحيح لكنه هو قال عنه إنه شاذ ايه آه. هذا تأويل لكلام الحاكم لكن نحن ما عرفنا هذا والذين نعرفه في المصطلح أنهم ردوا أن هذا, هذا تعريف صدر من الحاكم وهو خلاف ما عليه ونمار عفواً شيخنا هو نفسه صرح بهذا في معرفة علوم الحديث في حديث الجمع بحديث خطيبة بن سعيد وذكر أنه يعني من في المدائني كان يكتب الحديث وعنده المدائني ذكر شيئا من ذلك في هذا الحديث صرح بأن هذا الحديث ما نستطيع ان نحكم بعلته كما نحكم على غيره فهو اذا شاذ عفوا شو حديث تذكر اظن في حديث الجمع يا في جمع التقديم في حديث, حديث جمع تقديم هذا بن سعيد هو حديث معاري يعله. معاري حديث معاري معاري. نعم هو يعل وقال يعني ما نعرف علة رجاله كلهم ثقات ولا نعرف يعني علته والعلماء على نكرته او بهذا المعنى إذن فهو شاذ اذن فهو شاهد خلاف الجده تعريفه للشذوذ نعم ينب. بارك الله فيكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد شيخنا حفظكم الله تعالى في بعض كتب العلل والتراجم ذكروا الامام مالك بن انس وابن سيرين وحماد بن زيد بأنهم يقفون المرفوع احتياطا تكون الرواية عندهم مرفوعة ولكنهم يقفون فيها احتياطا فيرونها موقوفة إذا تعني يوقفون آه يوقفون نعم الله يوقفون الحديث من باب الاحتياط مع أنه عندهم مرفوع هنا السؤال فيما يلي لو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو بالمكانة الرفيعة في التثبت والضبط والعدالة لو خالفه ثقة فرفع الحديث ووقفه الإمام مالك هل يمكن أن يقال أن الإمام مالكا رحمه الله يوقف الحديث احتياطا ويحمل الحديث على الوجهين وكذلك أيضا تابع للسؤال إذا كان المخالف لمالك صدوقا أيضا هل يكون الحكم نفس الحكم أو يتغير بارك الله فيه الذي يبدو جودي والله اعلم هل ما نقل عن امام مالك انه يوقف المرفوع احتياطا كما نقلت كل مرفوع عنده هذا ما لا اظنه اننا ان اجبنا بالإيجار خالفنا الواقع هذا هو نعم إذن هذه خطوه لتحملنا على ان هذا الكلام المطلق هو ليس من المطلق المراجع عموله وعمومه انما هو مقيد ضروره الملاحظه في الواقع الذي المحنا اليه ان إلي الامر كذلك فينبغي الـ الـ الوقوف الان عند اكتشاف القيد هذا ما هو أنا أعتقد أن الإمام مالك ما اظنه بل لعلي أتجرأ وأقول ما أعتقد أنه يكون الحديث عنه قد رواه عن ثقة كشيخه نافع مثلاً عن ابن عمر مرفوعا ثم هو مع ذلك يوقفه على ابن عمر ما اظن هذا بل اتاكد من أن هذا لا يفعله إذا لابد بد ان يكون تحفظ الامام مالك في راو لا يثق فيه الثقه التامه في ضبطه وحفظه واتقانه لحديثه فهنا يرد ان هذا التوقف عن الرفع له وجه واذا صح هذا سهل علينا بعد ذلك ان نصل الى الجواب عن بيت القصيد كما يقال وهو اذا اختلف قول او أو حديث رواه مالك موقوفا مع رواية صدوق رفع هذا الموقوف أي برفعه أم يترك لأن مالكا الثقه أو خطه أقول إذا كانت الحاله هكذا أو إذا كانت العله كما ذكرنا الاعتبار والاحتجاج برواية صدوق المرهوعة هو الذي ينبغي الاهتمام عليه وليس تحفظ الإمام مالك رحمه الله وبخاصة أننا نجهد ذلك الراوي الذي المفروض أن الإمام مالك رواه عنه وشكه في ضبطه وحقه طيب شيخنا أنا سمعتكم في الجواب هذا تقولون أن الإمام مالك بن آنس رحمه الله لا يدخل فيه الثقة الكاملة هالكلمة الكاملة فيها احتراز يعني من يعني ثقة صدوق يعني إذا فرضنا مثلا كلمة كاملة احتراز من نوع معين لكن يدخل فيها الثقة والصدوق وليست في الثقة في كالثقة الكاملة في نافع مثلا ليكون الأمر كذلك الصدوق مجهول لدينا وصدوق معروف لدينا هذا أرجح عندنا من ذاك الصدوق المجهول لدينا على كل حال نتيجة واحدة في طيب شخنا هذه. طيب شخصنا هذه المواضيع العلا اللي ذكرتني كانت ما الشيخ شيخ الإمام مالك في الحديث مشهورا لكن نظر لأن عندي هنا فقط ال حالة ما عندي الأمثلة مذكورة فما أستطيع الآن أذكر يعني مثلا لذلك. انما الذي أذكره أنه شيخ مشهور معروف ما مثله يعني يغمله مالك كيف هذا؟ تتخيل الآن أنت ولاش تتخيل بالشيء الذي لا يحضرك الان مثالنا السابق مثالنا السابق يعني عن مالك عن نافق إيه نعم. مالك عن نافع عن ابن عمر نعم. يعني هكذا يكون المثال هنا فيما تصور في أذكر هذا فيما أذكر بمكان مالك أو نافع أو قريب من نافع مالك نقبل هذه القرابة نعم إيه ووقف فيه احتياطاً ذكره موقوفا ولا مرقعه وجمع الإمام الضرخطني بين الوجهين قال قد علم المذهب مالك وذكر أيضاً في موضوع آخر ابن سيرين قال قد علم المذهب ابن سيرين أنه قد يقف يعني في بعض المركعات عنده احتياطاً ويحمل الحديث عن الوجه من, من ورعه قالوا من ورعه كذا ما ليس ورعك الله فيك الآن عند الإمام مالك لأنهم بين الأئماء أشهر من ابن سيرين على فضله وعلمه كيف اكتشف الإمام الدار قتني أن الإمام مالك روى عن الشيخ الفلاني الذي هو في المثال الآن هو ناك نعم افتراضا هي. نعم. كيف تشف الإمام الدار خطني أن مالكا قال عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر والواقع أن مالكا سمعه من نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو فياطا رفع هذا الموضوع. وأوقظ العالم ليش الصفاء يكشف هذا؟ هذا يوجه لل للإمام الدرقسي ما هو؟ لي أنا أنا أفعل بالإشكال. ماليه؟ بل... إيه لكن أنا أتوقع مثلاً زي مثل هذا جمع الطرق. بان له أن مالكا روى الحديث على الوجهين، فدل على أنه كان محفوظا عنده بالرفع. أيه ومن أين هو يصفيا أن يقول إنه تعمدا إيقافا تحفظا؟ هذا كلام الإمام الدرقسي ما هو من كلامنا؟ ما ليش ما ليس كل كلام له وجهه من, من النظر ليس كل رأي وليس كل خلاف جاء معتبرا ليس خلاف له حظ من النظر ليس كل يعني رأي له حظ من النظر المهم الحقيقة نحن لا نأتي بقواعد جديدة ولكننا لا نستسلم باراء فردية هناك فرق فإذا جاء رجل امام مشهود بعلمه وفضله وحفظه ونخذه فينقد حديثا هو صحيح روايه قد يكون غير صحيح, صحيح درايه والناقد لم يذكر العله لا روايه ولا درايه والتابع لهذا الناقد في أمثالنا نحن مذلاً ما انكشف له أنه مخالف للرواية أو أنه مخالف للدراية في هذه الحالة نفس هؤلاء العلماء لا يبردون علينا أن نكون لهم إمعةً نعم يعني هذه فائدة عظيمة شخصنا نستفيد فيها في القواعد القواعد المشهورة المعروفة ما مثلها يزحزح بأقوال الأفراد من العلماء نعم إذا استطعنا أن نحمل كلام الأفراد من العلماء في حي ضيق معين بدلائله وقرائنه وإلا ما مثلها في القواعد المشهورة التي عمل بها جمهرتها للعلم بارك الله فيكم بارك شيخنا حفظكم الله يقع في قلبي وجه حول المسألة التي تفضل بها أخونا أبو الحسن في كلام الدارقطني. قطني تفضل أقول حفظكم الله لعل الإمام الدارقطني. من خلال الطرق التي وقف عليها مرفوعة أن نفسه الى الرفع فلما وجد رواية مالك اراد من باب حسن الظن ان يحمل هذا المحمل لا ان يدفعه او ان يضع في نحله الخطأ والوهد فان يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابل تلك الجماعة التي رفعته وهي ارجح اهوى من ان يخطئه او يهمه بترجيح أولئك عليه هذا تعليل مقبول لولا لولا لو أن هناك مخرجا طالما نذكره في مثل هذه المناسبة وأذكر جيدا أننا ذكرنا في جلسة مع جلسات المعتبرة بوجود ابي الحسن هذا بارك فيه. هنا نقول بأنه إذا الثقة روى تارة الحديث مرفوعا وتاره موقوفا علمنا هذا الوقف بأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع وقد لا ينشط تارة فيوقف وقد يكون مجلس لا يساعده أن يحدث على طريقة المحدثين فيقتصر بذكر الحديث موقوفا يعني هناك اسباب أخرى لا يؤمن في هذا الثقة الذي رفع الحديث تاره وأوقفه تارة أخرى هذا اولى من أن ننشب إليه أنه تحفظ لأن الحقيقة التي يعني وردت آنفا في ذهني الكليل أخي الكريم لم تنتهي مادة هذا الشريط ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي